119. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 110. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فنقُصنا عليهم بعلمٍ وَمَا كُنَّ غائبينُ والوزن يومئذ الحقُّ والوزن يومئذ الحقُّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قال فهبط منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. قال أن إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم إنك من المضرين.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 119. إنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما 110. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 111.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 ودخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة اللعنت أختها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 118-وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 119-وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 كبو الناس فتَّحُوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القيام وكذالك نجز المجرمين وكذالك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد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 ورستها بما كنتم تعملون. وناذ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وناذ أصحاب الجنة.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 يَكِيتُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ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 ولا يحب المُتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً وطمعاً ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين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 لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، فقال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره.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 أوائلكم أن جاءكم ذكره وضِّكم على رجلٍ منكم لينذركم. وَأَذْكُرُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ رُحِي وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْرَهُ.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 فأنجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا.فأنجيناه معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. وقطعنا دابرا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا دابرا الذين كذبوا وإلى ثمود أخاهم صالحة.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 جعلكم خلفاء من بعد عادٍ وبوا أكون في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال غلوتا فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فذكروا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 ولا تقعدوا بكل صيغات تؤيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونه أيوجاء. وذكروا إذ كنتم قليلين فكثركم. وذكروا إذ كنتم قليلين فكثركم.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 وسع ربنا كل شيء إن إلما على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 قال مُسَالِقٌ إِنَّهُمْ يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَصَبِرُوا قَالَ مُسَالِقٌ إِنَّهُمْ يَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَصَبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرْثُهَا مَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا. قال سَأَرَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْفُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَالَ سَأَرَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَس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 وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الْجِزَاءَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَارِعُونَ إِذَا هُمْ يَنْقُصُونَ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 لهم قال اغير الله ابغيكم اله ا وهو فضلكم على العالمين قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين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 يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَمِي قَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَا هَا بِعَشْرِ فَتَمَمِي رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 وَإِيَّاْ رُوَكُلَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ بِهَا وَإِيَّاْ رُوَكُلَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ بِهَا وَإِيَّاْ رُوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَخْذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّاْ رُوْ سَبِيلَ الْغَيْيَةِ يَتَخْذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّاْ رُوَكُلَ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 وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ مَعِينًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَاتَّخَذَ قُومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ مَعِينًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي سَبِيلًا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 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّيْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّيْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ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 وقت بلنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه دنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه دنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء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 123. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 5. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في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 ويحل لهم الطغيبات ويحرم عليهم الخباث ويحرم عليهم الخباث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 143- فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 144-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 تَسْقَوْهُ قَوْمُهُ أَنْ يُغْرِبَ عَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَيَةٌ عَشْرَةٌ عَيْنَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الذين عَنِ الْسُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وللله الأسماء والحسن فدعوهم بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين يلحدون في أسمائه سيُجْزَون ما كانوا يعملون. سيجزون ما كانوا يعملون. ومن خلقنا أمتي يهدون بالحق و به يعدلون. ومن خلقنا أمتي يهدون يعدلون.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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وإن